صلى الله وسلم على ابي ذليل الذي نصطفى وعلى تابعين لهم بإحسان الى يوم عند قول الشيخ رحمه الله وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معان اخرى لدليل يقصد ذلك بعد أن أثبت أن النهي للتحريم يقول انه هذا للتحريم ان لم تاتي قرائن تصرف هذا التحريم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 وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله عليه الصلاة لا يشربن أحد منكم قائما يبقى لا يشربن لاه والفال المضارع هوت واقترم الفال المضارع بلاه إيه إنه هي لا يشربن أحد منكم قائما يبقى كده الشرب قائما ده إيه ده حرار لوجود الإيه يعني ذلك ثم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 لا يمثن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبوي إذا في حال قضاء الحاجة لا ينفعش الإنسان ذكره بأمينه بل يمث ذكره بإيه؟ بيساره أو بشماله إبا النهي للتحريم تصفين بقى القرينة لصرفت هذا النهي من التحريم إلى الكراهة قال فقد قال الجمهور أن النهي هنا للكراهة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 بقول الجمهور ان الذكر بضعة من الإنسان وكيف يحرم على الإنسان أن يمسأه جزءا من البدء ولعل قولهم له وجهه من النظر قوية لعدم وجود فعلا دليل من الكتاب والسنة يصرف هذا نهي من التحريم إلى الكرى واضح داما مستذكره حديث طلق ابن علي رضي الله عنه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 يبقى هنا إنه صرف من التحريم لوجود القرين طفل القرين أيوة ما له هو خالف الأولى لكنه تصدق بشيء يجوز له أن يتصدق به معايا عشان كده الصيرفي رحمه الله يقول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 ونصب على تفسير الخبيث بالارض والا فلو أننا فسرنا الخبيث بمعنى المحرم يبقى هنا نهي للايه بالتحريم وصله كده الصلاه يعني هل من خبيثين من الاو فقط قال النبي صلى صحان الله صحاني من حديث ابن عباس لما بعث النبي معاذ إلى اليمن في الحديث قال أن الله افترض صدقه تؤخذ من اغنياء فترد في فقراءهم واياك وقرائم اموالهم واتق دعوه المظلوم فانه ليس بينه وبين الله حجاب فالمخرج في الزكاه ومن اولوا السلطيه المال دون الاعلى ودون الايه الادناه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 على الكراهة وليس على التحريم حتى لا يتضاب المعنى لا يبقاش مثلا المولى عز وجل امر بالتصدق والامر هنا للاستحداث ويرخل تصدقه لكن ليس بأعلى المال بأقل المال وقول له حرام يبقى كده ايه كيف يأمر ثم يكون الإيه الامر للتحريم ده او تكون المسألة ايه للتحريم فهمت يا خنة فهمت يا احمد متأكد عشان هاسأل الكتاب الكتاب والسنه يعني القرآن هو سنه هو عمله هو في ممكن الكتاب والسنه والاجماع والقياس كمثالي مع في هذه الابواب في قواعد الجمع يعني ايه قواعد الجمع يعني الان انا عندي نهر التحريم خص في المسألة طب في حديث ثاني ضد الكلام ازاي شبب ينهى عن الشرب قائما ينهى عن الشرب قائما ثم يشرب هو ايه قائما فيروح ليني بقى اذا كان المسألة للتحريم واتى فعل النبي يخالف ماناها عنه يبقى هنا ايه فعل هذا لبين الجواز يبقى لا هنا مش للتحريم الايه قد نقول بهذا يعني قد نقول في الايه هنا ولا تهاموا الخبيثه ممن تنفقون ليست للتحريم ولا للكراهه للارشاد ان الله عز وجل يرشد المؤمنين هنا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 من المخاطب بالامر والنهي مين اللي نقوله لو لم تفعل اثمت ولو فعلت هذه اثمت ان كان النهي هنا وان كان الامر هنا البالغ العاقل ده اللي مخاطب الصغير لا الصغير يخاطب بهذا ليعتاد ان يفعل ما امر به ويعتاد الكف عما نهي عنه ماشي كده المجنون غير مخاطب بهذا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 لو نزل عليها دم الحيض وهي عندها تسة سنين تكون قد بلغت وتؤمر بالأوامر وتنهى عما نهى عنه رب العالمين والنبي الأمين صلى الله عليه وسلم مفهومة كده البالغ هو من امتلك من شرط توفر تلات أمور دول لهو يصل سنة خمس عشرة سنة ولم يحتلم ولم ينزل منه مني ولم يخرج له شعر العالة الصلح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 معاية زي دي لهرمونات في الجسم وكذا حتى أن المرأة في موضوع حتى الشهوة وكذا ينشط في حال الحر دون حال البرد فمختلفة من شخص لأخر عشان كده احنا قلنا ايه لو أنزل المانيون عنده عشر سنين بلغ وان نبي صفام قال حتى ايه يحتلم الصبيب يبدال ايه باحتلال في كل واحدة عليها ايه دليل تعرفوا ان شاء الله في الفقر لا لكونا عندي لgeschب Hmm المخاطب بالامر والنهي هو البالغ العاقل طيب احنا قدام لدينا المخاطب بالامر والنهي البالغ العاقل ليه بنقول للصبي Somewhere الذي عنده مال طلع زكاة كان هو لا يجب عليه الزكاة فاحن بنقول بنقول того طلع زكاة لان الزكاة هنا متعلقة بوجود المال وغير متعلقة بكونه بالغا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 صحيح يا احمد 60 هذا من العوارض السماويه تمنعه من وجود ذمه الله فحكمه كحكم الصبي وسات الى زياده بيان في الوجيز هناك عوارض ثانويه وهناك عوارض غير الثانويه يعني المعطى يتلاؤ احوال الذي يحددها الطبيب هل هو يفسع ولا لا امور مش مش امر واحد جازم يطبق على الكل اللي اللي لا قال ينتقل الى مساله اخرى بعنوان هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة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 فمن باب أولى الصلاة التي لا تكون ذاك نفع متعدل لا تقبل منهم حال كفره يعني بالبلد كده لما أنا بقول له إيه وانت كافر لو تصدقت والصدقة دي يعني هيتعدى نفوها يعني أقول له بقى تقبل ساهمني؟ لما أنا بقول له لا تقبل منك هذه النفقة ونفعها متعدل فمن باب أولى ألا تقبل منه الصلاة التي لا تكون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 ليه لان المولى عز وجل يقول كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلط خلاص يعودون الى الاسلام لا نأمرهم بقضاء ما فاتهم في حال الكفر وهذا يغفر لهم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر ابن العاص كان في صحيح مسلم قال له ايه الا تعلم اما علمت يا عمر ان الاسلام يهدم ما كان قبله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 جرياله المسلم لم يكن يكذب بيوم الدين يبقى كافر بيتكذب عايز كلام لما تطرح كلام يعني يكون انت عارف بلاش اقولها بس مهم قول يعني انا عايز افهم هو قول ولا وكنا نكذب بيوم الدين اقول لا هو الكلام موجه للمسلمين اللي دخلوا النار طب ليه قال اهو احسلم لكم من المصلين طب بس المسلم لو كذب بيوم الدين هيكون من الكافرين فانت ايه ردك على الكلام ده هل <تصفيق> لا طب ايه يعني مش مش رد أقصده هذا اقصد يعني ايه ايه اللي عندك او ايه الكلام لكن هو, لكن هو معتقد ان فيهم قيام ده مسلم اللي عايشين الدنيا كده هراءا وسبهلاله ها سبهلاله له عربيه أصلا هو معتقد ان فيهم الايه انت بتقول فيهم ايه اقول عارف بس الجنه اغلقت ابوابها فانا ماليش مكان فيها احنا من اهل النار انت متصور انت ممكن تكون من اهل الجنه في الزمن ده بس هو معتقد في أنه جوان فيه يوم اليوم لكن هو الشيطان إيه كما يقولون يعني ايه, إيه تملت منهم فده مش كافر ده مسلم يبقى الشيخ تناول ثلاثة مسائل المسألة الأولى ايه الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وذكر اللي دل عليها المسألة الثانية ان الكافر وإن فعل هذه الفروع حال كفره لم تقبل منه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 الشيخ هاني دي صوفي قابلني وقال وانت بتحكيبهم اللي ايه, اللي ايه حاجة. لانا كنت برش بين ولما جيت حتى درس العقيدة ما استطعت ان اكمله يعني. قال لي لو انت بتحكيبهم قل لي عشان اتأثى بك فانا المرة ما ضيعت اعتذرت لشبب يعني قال موانع التكليف للتكليف موانع ذكر منها الشيخ الجهل والنسيان والاكراها فقط يبقى للتكليف موانع عديدة منها الجاهل والنسيان والإكرار الدريع على كلام ده قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صنة الدماجة من حديث ابن عباس إن الله وضع عن أماتي الخطأ والنسيان وما ستكره عليه وما ستكره عليه الإكرار النسيان النسيان الخطأ يدخل فيه إيه الجاهل إنسان أصلا إيه جاهل بالشيء فأخطأ في بيدخل فيه إيه الجاهل وقول المولى عز وجل لا تؤخذنا إنسينا أو أخطأنا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 اول وهذه الأمور الجهل معناه عدم العلم خليك بقى معايا عشان ننتهي من الجزئيه دي ونكتفي بهذا هو الجهل هنا معناه عدم العلم ومن احكام الجهل 1 2 ده اللي الشيخ ذكر يبقى معناه عدم العلم من احكام الجهل اولا ما تفعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه الانسان لو فعل محرما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 إرجع فصلي فنك لم تصلي فصل ثم عادة فسلما فقال له النبي ارجع فصلي فنك لم تصلي فصل ثم عادة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إرجع فصلي فنك لم تصلي فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلم الرجل دا كان يصلي ايه غلط يعني ترك أمورا وزبة عليه طيب النبي صلى الله عليه وسلم ايه علمه وكان يأمره بقضاء الصلاة التي حان وقته اما ما فات من صلوات لم يأمره النبي بقضائه ابقى متى ترك المكلف واجبا جاهلا بوجوده لا شيء عليه ولا يؤمر بقضائه اذا فات مفهومة دي ده اللي الشيخ ذكره تحت الايه الجاه ايضا مما يدل على ذلك حديث اهل قباء ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باستقبال الكعبة بعدما كان يستقبل بيت المقدس فانتهى رجل من صلاته مع النبي ثم مر على اهل قباء فوجدهم صلون وهم مستقبلون لبيت المقدس فقال ان النبي امر باستقبال الكعدة فاستداروا وهم في الصلاة الى الكعدة حتى يقال ان استدارتهم كانت يعني بالزاوية منعكسة تماما يعني هو يصلي هكذا الإمام وقت كده والمؤمن كده بقى الإمام كده والمؤمن كده فهنا إيه هم تركوا استقبال القبلة وهو من شروط الصلاة لكن جهلة ولم يبدأوا الصلاة من جديد واصلة إنما استأنفوا كلمة الاستيناف لم تأتي في الفقر يعني معناها استكمال على ما مضى مش بدء من جديد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 والمولى عز وجل لا يقر على خطأ في وقت نزول الوحي مالفهومة ليه؟ <تصفيق> هيأسم على تقصيره وعلى تفريطه ده إرجاء قال والنسيان أقرأ الكلام ولا إيه؟ الكلام كده أسان؟ النسيان طبعا لها ضوابط هناك فرق بين الجاهل بالشيء والجاهل بحكم الشيء احنا مش عايزين نفسر عشان انا مثلا يعني كده خلص انا قتيت على اخري غير كده ان مش قتيت على اخري منكم يعني فهمني فالمسألة الثانية ايه؟ ان احنا هتوسع وكنا ستبقى قاعدة وقال لي ايه خلاص احنا كده مش داخل معانا مشين <تصفيق> نخلص زي ما عملهم دارة صوت الجامعة كده عادنا ساعة نتكلم في صلاة الجماعة من نظر السبيل يعني ثانية ثانية كالف عن تبكي <تصفيق> يا أخواننا <تصفيق> أنا ده أريد أن أعيد الكرة. لكن دلوقتي لو واحد عارف ان الشيء ده واحد زنة عارف إن الزنة ده حرم لكن مش عارف إن الزنة ده حد الراجل فجدناه نوعه هنرجمه لأنه كان مصنن قالوا والله يا أخوانا ده أنا عيد ده أنا مكنتش عارف إن لحد الزنة ده الراجل انا عارس انه حرام قال الكلمة دي يقاموا علي الحد لانه كان يعلموا انه محرام لكن لم يكن يعلم عقوباته وصل بخلاف ما لو قال ايه ده نريسة جاي من امريكا مبارف ملاطق الشهادتين انا مش مسلم يا خاني <تصفيق> لا. <تصفيق> لأ هنا ايه لو جاي من دي قراء انت دول على ايه انه مش عارف ثاني يبقى في فرخ مننا يكون جاهد بالحكم اصاله وزين بالايه بالشيء المترتب على هذا الايه الايمانيه عنه وفي احكام اخرى عديدة إن كان مستخدم له في التعليم فاسمه يلحقه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 يبقى تحديد ده دا أخذت دائما الصلاة دي ده ما أرجعه إلى الله عزيز طيب النسيان معناه ظهور القلب عن شيء معلوم والأفضل أن نقول هو ظهور عن شيء معلوم مش القلب معي لأن النسيان هنا وليس في القلب ظهور ظهور ذهول عن شيء معلوم ومن أحكام النسيان زي ما قلت بقى من فعل محرما ناسيا لا شيء عليه الأكل في نهار رمضان حرام ولا مستحب حرام لو أكل ناسيا لا شيء عليه ولا إثم عليه ولا يترتب على هذا شيء إنه مشكل إنه أكل ناسيا أقول له خلاص أنت لا يوجد إثم عليك لكن إيه؟ تقضي يوما لا في الصحيحين من حديث أبي غيرت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب ناسيا فال يتم صرما وانما اطعمه الله وسقاه يبقى كده ايه من فعل محرم الناسيا لا شيء عليه انا بصلي واحد قرع الباب وتفضل انا ناس الصلاه صحيحة ويكمل صلاته ولا يبداه من جديد بس كده انا صليت في ثوب النجس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 ايه بس لما تعرف الأدلة ايه بقول لي هما يرفعني لإسمي نعم معايا لكن بقى موضوع ان هما إيه؟, ايه لا يصححان العمل ده موضوع في خلاف لان الأحكام اللي بذكرها دي كلها فيها خلاف أصلة لكن انا بذكر القاعدة الأصولية وادلل عليها وأصحابها على الفقر فهمني فاللي يخالفني يقولي الأدلة على الايه على عدم المخالفة يعني مثلا في النسان دي مرة كده واحد صا المحرم ناسيا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له خلاص يبقى انت الاسم مرفوع عنك ونامرك باعاده الصلاة بما كان جاهل وان ده كده انا أكت قلت كده ان لا يامر بقضائها الا اذا كان في وقته لكنه لم يامر باعاده الصلوات التي فاتت امم الايه صلاه لا انا عندي هنا أدلة عندي حديث أبي سعيد الخضري بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذ عليه فخلعنا معا لنا فلما انفتر من صلاته قال ما لرأيتكم خلعتم معا لكم قالوا يا رسول الله وجدنات لقد خلعتنا عليك فخلعنا معا فقال إن جبريل أتاني فأخضرني أن فيهما قضر صح كده يعني هو لم يبدأ الصلاة من جديد والثأنف صلاته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 إنسان طرق الجماعة بعذره معايا كده وبعد كده ذهب إلى البيت والعصر أذن وجيه صلى في المسجد والمغرب أذن وصلى والعشاء وأعكده بالليل قال لي ده أنا... ده أنا مصليش يدوري في المسجد ناس ليه لأنه كان دائما ما يصلي في المسجد فما جيش في مرة أي في فريضة ما صلهاش فالمرة ايه تذكرها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 تعريف الاكراه الزام الشخص بما لا يريد الزام الشخص بما لا يريد انا لا اغريد أن انطق بكلمة الكفر لكن هنا شروط الاكراه تحققت فيه فجاز لي ان اقول ما لم أكن لاقوله في حال ايه في حال عدم الاكراه فالاقراء الزام الشخص بما لا يريد طبعا في شروط للاكراه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 ده يعني شيء عادي ان هو يقول لك ايه فين البطاعة وتعليه ومين او قوض عندي الشيء ده عمر عادي مش مفوش اكره يا بخير لو قال لك ايه انا يعني هطلع مثلا حوج ده من مثلا من عملي وبوك ده هجيبه سجنه هنا وشرط أسرات وكذا يبقى ده تهديده في اكره لكن ما في شرط كما هو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 وتنفس القانين ده يعبده هاربة من الجيس ومش هيسمحوا لك أصلا أنت تخش لمن طالعيك العسكري طالوا هيسمحوا لك بقى وهيودوك مجموعة 75 وتشرب كوبية شاي هناك ويسألوك كلمتين كده عن كذا حاجة كده حلوة أيام على وقتنا يعني كان يحصل لكلام ده حالة تقول لك بنتحلق سلح لا فيش إكرار هنا ده كل الحكاية ولا أنت مش يعني لا تريد الحكومة في شيء طال راجل هتطلع من كل إبتجارة أخرى محاسب ولا مهندس اخذ غرفات مصنع لا عندك تعيينات ولا كلام ده وان كان حتى في تعينات فالارزاك بيد الله ولا يعده بمجرد اقراف لكن اقول ايه ان هو اصلاة مش هيدخلك وتعده هاربا من الجيش وتبقى مشكلة بقى محكامة عسكرية حاجات كده كتير فقولك ساعتها ايه احلق اللح لكن لو هتخش بقى المنطقة العسكرية وتكشف بقى وشوفه معك عسكري ومش هتخلع شزاء حتى اللي مش, مش ملتهد يقلعوه دوم كنتو بعارفيني احنا والله انا بتذكر يومها يعني كان قدامنا كده شات عيال يعني عامل زي البأس كده ومعايشش في الكلمة يعني ايه قال داخل بالشرط فقط مش مكسوف يا اخي <تصفيق> <تصفيق> العسكري بقول لاني طب حتى اله والحزين ما مش هنقلع, علي. مش هنقلع اي حاجة هنخلس كده كنا خلسة عشان اخ يعني ودخلنا كده ومشوه ومشوه كان معانا عسكري بيخلصين الورق بتاعه الثانيين بقى عضغط الساعة تسعى بالليل لغات ما خلص الضغط محدة أصلا قالوا انتوا فيه احنا كان معنا عسكري في كل نقطة بيخلص المسأل عفش في كشف طبي رحش على كشف هو بيخلص كل حاجة فيعني قمة الوجاها وبعد كده كتبنا اقرارات مدة ساعة ونص على ان انت مسؤول مسؤولية كاملة عما فعلتها وفي نفسك فختمها بسوء يعني بسوء معاملة الاقرار ده يعني مشكلة شبك عشان تكتب اقرار على نفسك وشوف الجمله دي انا زدت واتفكرها يعني واني مصمم تصميما قويا على عدم حلق اللحيه واني متحمل لكل القوانين المترتبه على ذلك بس الحمد لله يعني بعد كده خدنا الاقرار ده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 وعليه قضاؤه إذا زال انسان مثلا قال لك إيه إيه إيه ما تصليش ولو صليت دلوقتي يحصل كيت وكيت وكيت وكيت ومش عارف حتى تصلي لا إيمان ولا أي حاجة خلاص إذا زال الإكرام واجب عليك أن تصلي نعم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 افعل ما امرت به بعد زوال الايئة الاكرة لكن الان امت الحكوك المخلوقين لا حتى لو نسيت مثلا او بلاش نسيت اخطاء وبدل ما تحدث الطوبة كده حدثتها كده فكسرت وازيعة المحل ما تقولش رفع عن امات الخطأ والنسيان وما ستكرهوا عليه لا رفع وانا سأتقولي بقى رفع الاسم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 لو أكره. اي لو اكرك وقال له طلق امراتك وقال انت طالق طالق طالق لا فيش ولا واحدة تقع لوجود الاكراف لو هو نفسك كده ولا انت طالق لين تصور النسيان في هذه الحياة بس عادة الى تطلق المرأة معي اي سأل هي ده هو تعالى يا استاذ استاذه هي استاذه منها اللي يقدر عليه ماشي ايه الناس <تصالح> ما اتفرجش خالص كده وانا اصلي لو اولا ما كيش حاجة اسمها صلاة بالقلب عشان بس نكون منتبهين يعني لو استطاع ذلك واجب عليه أن يفعلها لكن أقول لو أنت صليت وبعدين في واحد قعدت ده هاتف أول لو أول ما تصل هي... لو... ده لو كان إقراه بهذه السرعة أما لو استطاعت يفعل كما تكون لا صافيح أموتوش لأنا لكن أقول إقراه ومتحقق على ان هو يترك الإيه الصلاة ولا يستطيع أن يصلي مع وجود الإقراه